فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِمُ بالظالمين قل إن Telahi terfurna minh, fa innu mulaqikum. Thumma terdoun ila alim al ghayb wal shahadat, fa yunabukum